اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا مانع لما أعطي ولا معطي ولا من يهمس بالسوء نفس لو همت نجمع يوماً لينا لنا مو سو يا بنا ليليت لنا سرقنا طورا اسم لو ان فإذا برق القلب وخسف القوم وجمع الشمس والقمر يطور الإنسان يوم ايذ ألينا نفر كلا لا وزر إلى ربك يوم ايذ المستقر ينبأ الإنسان يوم فَجَعَلْنَا لَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ حَوَاجِزَ فَأَنْذَرْنَاهُمْ مِنْ كُلِّ حَيْثٍ فَأَبَى وَكَانَ مُعْتِنِفًا Love uh -huh. Amen. de ser,